لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب تحافظ هذه العربة على استعمال أضواء الطريق رغم وجود أمامها يمكنني التنبيه بالأضواء لتفادي الإبهار وذلك باستعمال أضواء المقاطعة وأضواء الطريق بالتناوب